بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم قال مساله والمسألة لغة مفعل من السؤال اسم مفعله من السؤال وهو الطلب والمسألة صلاحا اسم لما يبرهن عليه من العلم اسم لما يبرهن عليه من العلم وعلى مسألة كاف الجر غير كاف الجر غير الزائدة. كسائر حروف الجر في تعلقها بالفعل او ما في معناه. لأن جميع حروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به. تتعلق به. وما هو متعلق القر المجرور؟ هو ما تم به معنى القر المجرور. فأي فعل أو اسم يتم به معنى الجر المجرور فهو متعلقه فمثلا قول الله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب إلى صراط مستقيم جر مجرور بماذا يتعلق؟ تقرب الأفعال. لو قلت يشاء إلى صراط مستقيم ما يصلح؟ يهدي إلى صراط مستقيم صح إذا بما له تعلق بيهدي يتعلق بالفعل أو الاسم الذي تم به معناه اعطيكم فعل اوضح ثلاثه افعال وجر مجرور واحد قال الله سبحانه وتعالى ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون ولئن متم او قتلتم لا, إلى الله, تحشرون. ولا أو قتلتم لا إلى الله تحشرون لا إلى الله طيب لا إلى الله متم لا إلى الله قتلتم ما يصح لا إلى الله تحشرون اي لا إلى الله بما لا متعلق بتحشرون اذا ما تم به معنى الجر والمجرور هو متعلق الجر والمجرور فما متعلق والمجرور ما هو ضابطه ما تم به معنى ما تم به معنى الجار هو متعلق للجار لا لابد للجار قال ابن مالك لابد للجار من التعلق بفعل لو معناه نحو مرتقي لابد للجار من التعلق بفعل لو معناه نحو مرتقي قال إلا الزوائد ولولا حراه الله يتاتي ولو ولولا ولعل في لغة من قرى بها على خلاف بعض ذلك وذهب الفارسي أبو علي إلى أن الكاف لا تعلق بشيء وتبعه ابن بعد صانيفه ونقل عن الأخفش وهو ضعيف وأما الكاف الزائدة فقد وردت في النثر والنظم فمن النثر قوله تعالى ليس كمثله شيء في الكاف هنا زائدة عند أكثر العلماء والمعنى ليس مثله شيء قالوا لأن جعلها غير زائدة يخضير المحال إذا يصير مع الكلام ليس مثل مثله شيء وذلك يستلزم إثبات المثل تعالى الله عن ذلك وزيادته في كلام العرب غير قليلة حكى الفراء أنه قيل لبعضهم كيف تصنعون الأقط فقال كهين كهين كهين يريد هينا فساد الكاف وفي الحديث يكفي كالوجه والكفين اي يكفي الوجه والكفان قيل ومن زيادته يقول تعالى وحور العين كامثال اللؤلؤ المكنون فان قلت ما فائده زيادتها في الايه قلت فائدته توكيدنا في المثل من وجهين أحدهم ورفضهم الآخر معنوي أما اللفظي فهو أن زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به قال ابن كل حرف زيدة في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى هذا القول يقعد بين قوسين يحفظ قال ابن كل حرف زيدة في كلام العرب فهو قائم المقام إعادة الجملة مرة أخرى فالمختار أن نقول ماذا سلته ماذا توكيد ما معنى زائد صلة وما معنى توكيد تقوية المعنى توكيد لفظي فالاولى تأدبًا مع القرآن أن نقول ماذا سلة وتوكيد يقول الشيخ ابن عثيمين جائز أن نقول زائد في الاعراب نقيد زائد في الاعراب والعُلَى من ذلك ماذا أن تقول ماذا صله وتوكيد فتبتعد عن لفظ كلمه زائد فعلى هذا يكون المعنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء واما المعني فانهم بابقوا للعرب مثلك لا يفعل كذا فنفوا الفعل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته لأنهم قصدوا المبالغه في ذلك فسلكوا به طريق الكنايه لانهم اذا, إذا, إذا نفوا لأنهم إذا نفو لأنهم إذا نفو عن من هو عمن من هو على أخص صاحب قد هو عنه ذكر ذلك الزمخشري قال فإذا علم أنه من باب أنه من باب الكنايه لم يقع فرق بين قوله ليس كالله شيء وليس كمثله شيء إلا ما تعطيه الكنايه من فائلتها والقرآن أبلغ وأعظم ملاغة القرآن لا يعادلها شيء فالفرق واضح ليس كمثل شيء فيه تأكيد عظيم للمعنى وقال ابن الكاف ما أكده ما أكده للتشبيه فني التشبيه أو كلم يكون والأولنة في التمثيل لأن الله ذكر المثل لا يذكر الشبه قال في التشبيه اوكل ما يكون وذلك انك تقول زيدا كعمر وزيدا مثل عمر فاذا اردت المبالغ التام قل زيدا كمثل عمر ومثل هذا قول اوس بن حجر وقتلي كمثل جذوع النخيل وقتل وقتل بالله الف وقتل كمثل جذوع النخيل تغشاهم مسبل منهمر كمثل جذوع النخيل والقائل هو ماذا اوس بن حقر في بعض النساء مثل سيل همر طيب هذا الشعر اوس بن حقر طيب ابن عطيه ما سوا ابن عطية هو عبد الحق ابن غالب الغرناطي توفي سنة 245 هجرية. وقول الآخر سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد. فقرت الآية على عرف العرب وأنشد غيره وأنشد غيره ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه من فضائل قلت ذهب قائلا الى ان الكاف في الايه ليست بزائده في ذلك اقوال الاول الأول ان مثلا هي الزائدة لتفصل بين الكاف والضمير فان ادخال الكاف على الضمير غير جائز الا في الشعر ادخال الكاف لا تقر الضمير إلا في الشعر وأما في النسفة تقره وأما وعال كهاء ونقرما كهو ولا كهن إلا حاضن وقول الساعر شكوتم إلينا مقانينكم ونشكو إليكم مقانيننا فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا ولولا البلاء لكانوا كنا سكوتم إلينا مكانينكم ونشكو إليكم مكانيننا فلولا المعافاة كنا كهم الشاهد كهم دخل الكاف علىهم أميت لهم ولولا البلاء عن الجنون لكانوا كنا عقلا كان كنا يعني مثلنا طيب قال إلا في الشعر وهذا القول فاسد لأن الأسماء لا تزاد قال الثاني أن مثلا بمعنى الذات أي ليس كذاته شيء الثالث أن مثلا بمعنى الصفحة أي ليس كصفته شيء الرابع أن تكون الكافر اسمه معنى مثل وهو, وهو من مثل التوكيد اللفظي وقد أشار إليزي مخشري قال ولك أن تزعم أن كل التشبيه تشبيه كرية الزاكيد كمر من قال وصاليتك كما يغثفين وصاليات ككما يؤثفين ومن قال فأصى فأصبحت مثلك عصف مأكول الخامس قال بعض أهل المعقول الحق أن قوله تعالى لسك مثله شيء محمول على المعنى الحقيقي ويلزم منه نفي المثل مطلقا بطريق برهاني وهو الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم فإن مثل المثل مثل المثل لازم للمثل لأنه إذا كان للشيء مثل يكون ذلك الشيء مثل مثله ويرجى عليه أنه لو كان المراد في مثل المثل لزم المحال لانه يلزم نفيه يلزم نفيه تعالى يلزم نفيه تعالى الله عما يقول الظالمون علوان كبيرا لانه مثل لمثله و اجيب إن انما من ذلك نفي هذا الوصف اعني وصف مثل المثل عن الله لا نفيه تعالى ولا محظور في نفي هذا الوصف عنه فان نفي هذا الوصف اما ان ينفي الموصوف و في المثل و نفي الموصوف ممتنع لذاته فيكون بنفي المثل قلت وقد رد القرافي أحمد بن ادريس أبو العباس الصنهاجي في سنة 84 و 600 هو المرقع المذهب قال قلت وقد رد هذا في شرح المحصول بأن قال القاعدة في القضاء تصدقية أن الحكم فيها إنما يكون على ما صدق عليه العنوان ونعني بالعنوان ما عبر عن المحكوم عليه به فإذا حكمنا بالنفي على جميع أمثال المثل حكمنا بالنفي على ما صدق عليه أنه مثل المثل لا عن المماثلة فيلزم القضاء بالنفي على ذات واجب بالجود وذلك محال فما أفضى إليه يكون باطلا وذلك إنما نشأ عن كون الكوح ليست بزائده فتعين لما قاله العلماء أنها زائدة قلت له في هذا بحث لا يلق بهذا الموضع طيب هذا فالكاف نقول فيها اصل التوكيد قال واما كاف الخطاب فحرف يدل على احوال المخاطب يتصل بسته اشياء كاف الخطاب كم تتصل باشياء سته الاول اسم اشاره نحوك وذلك واتصاله به دليل على بعد المشار اليه قول الجمهور وقيل ذاكر التوسط وذلك للبعد هذا قول من ابن مالك ولا خلاف ولا خلاف فيه حرفيه كاف الخطاب المتصله باسم الاشاره وفيها ثلاث اللغات الاول ان تختلف لاختلاف احوال المخاطب في التذكير والتانيث والافراد التثني الجمع كالكاف التي هي ضمير المخاطب وهذه اللغه الفصيحه والثانيه أن تفرد مفتوحه في الاحوال كلها فلم يقصر بذلك على هذه اللغة الا التنبيه على مطلق الخطاب لا على احوال المخاطب والثالثه ان تفرد مفتوحه في التذكير ومكسره في التانيث فلها على هذه اللغة حالان فقط طيب هذا الأول اسم الإشارة الحق كاف الخطاب الثاني ضمير النصر المنفصل وهو إياك وأخواته فهي في ذلك هو الضمير والكاف حرف خطاب هذا مذهب سيبويه واختاره من الجن وفيه مذاهب تأتي في باب الرباع ان شاء الله تعالى هذه في باب الرباع صفحة خمسمائة و ست الثالث ارايت التي بمعنى اخبرني كقوله, كقوله تعالى ارايتك هذا الذي كرمت علي فالكف في ذلك حرف خطاب لا موضع لهم الاعراب هذا مذهب سيب هو صحيح وذهب الفراء الى ان الكاف في ذلك اسم في موضع رفع من فاعليه والتاء خطاب وهو ضعيف لوجهين احدهما ان التا بفاعليتها مع غير هذا الفعل بإجمع والكاف بخلاف ذلك والثاني أن التالي يستغنى عنها بخلاف الكاف فإنه يجوز أن لا تذكر وما لا يستغنى عنه وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية وحكي عن الكثير أن الكاف في ارايتك في موضوع نصبين وهو بعيد هو بعيد الرابع بعض أسماء الأفعال نحو حي, حي حي أهلك والنقاءك ورويدك الخامس بعض الأفعال وهي أبصر وليس ونعم وبئس أربعة فتقول أبصر أبصرك زيدا أبصرك زيدا وليس كزيد قائما ونعمك الرجل زيد وبئسك الرجل عمر فالكهف في هذا كله حرف خطاب لم موضع له من الاعراب ولكن التصالح بهذه الألفاظ قليل جدا واجاز الفارسي أن تكون الكاف حرف خطاب في قول الشاعر وحنت وما حسبتك أن تحين لسان السوع تهديها إلينا وحنت وما حسبتك أن تحين ومعنى حنت إهلكت واللسان الكلمة وهذه حكمة فيها ماذا؟ فيها ان اللسان ربما كلمتك سبب الهلكه لسان السوء تؤديه إلينا وحينما حسبتك أن حينا. حينه يعني أن كلام اللسان قد تكون سبب الهلاك وحمله على ذلك وجود أم بعدها فإن فإنه إن لم يكن الأمر كما قال لزم الإخبار بأن والفعل اسمعين وخرقه بعضهم على أن الكهف هو أول وأن تحين بدل منه سدم سد المحور الثاني لأن التعويل على البدل وعلى ذلك خرق الزمخشري وغيره قراءة حمزة ولا تحسبن الذين, تحسب الذين كفروا إنما نملي لهم يعني على هذه القراءة السادس بعض الحروف وذلك بلا وكلا يقال بلاك وكلاك وهو قليل وقد نظمت عن الكاف هذه الأبيات الكاف قسماني, قسماني وهو حرف الكاف قسماني وهو حرف كاف خطاب وكاف قري وذا فشبه به وعلل وزده ان شئت دون حقري ومن يقول جاءنا كباء أو كعلى جاءنا بنكري يعني مجيء الكاف عن الباء أو على يعني ونكر طيب هذا هو اخر مبحث الكاف وان شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل تقفل الحرف الثاني من حروف المعاني وهو اللام في درس قادم باذن الله تعالى